وَإذ قالَالَمُ سَالِ قَوْمِذ كُرُونِ عَمَةَ اللهَّهِ عَلَْيكُم إِذْ أَن جَكُم مِنْ آالِفِعَون إِذْ أَن جَكُم مِنْ آلِفِعَونَ يَسُمُونَكُمْ سُ العذاابَ وَيُذَبِّحونَ أَبناءكُمْ وَيَسْتَحيونَ لِساءكُمْ وَفيِيذَِكُمْ بَلاءُم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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم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 يُثبِتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقولِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ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 قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أن يأتي يوم.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 سراب لهم من قطران سراب لهم من قطران النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب